كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث قد بدانا الكلام حوله في دروس ماضيه وعرفنا ان هذا الحديث وان لم يخرجه الشيخان لكن له من المتابعات والشواهد ما يدل على صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عرضنا لقوله عليه الصلاة والسلام أو لقول العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وكان هذا شانه عليه الصلاة والسلام فإنه كان يتخول أصحابه بالموعظة لكنه ما كان يديمها خشية أن يملوا وهذا كان من حكمته صلى الله عليه وسلم فانه يتحير الوقت الذي يرى الناس متطلعه الى سماع موعظته صلى الله عليه وسلم فيعظهم وهذه الموعظه وصفها العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه بانها موعظه بليغه وجلت منها القلوب ولا شك أن وجل القلوب دلالة على كمال إيماني من يتلقون الموعظة فإن من خصائص ومن خصال المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقد جاء ذلك في كتاب الله في مواضع. من السور قال جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال سبحانه وتعالى في موضع اخر من كتابه وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال سبحانه وتعالى ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا كتابا متشابها مثاني فثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى غيرها من الآيات التي تدل على علامات أهل الإيمان ومنها وجل القلوب والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظ أصحابه يعظهم بما يحقق هذا الوصف فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ولهذا يقع ما يخرج من قلبه صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ويتأذرون بما يعظهم وتوجل منه القلوب بل ان الدموع تذرف والنشيج يظهر ويعلو ويبكي الناس من خشية الله سبحانه وتعالى فكان هذا من أظهر وأبرز صفات أهل المواعظ أنهم ينبهون القلوب ويحيونها ويشدونها يشدون الأسماع والقلوب لسماع ذكر الله وقوله وذرفت منها العيون لمعنى أنها بكت ولا شك أن البكاء عند سماع الموعظة من علامات الإيمان لكنه أشد ظهورا عندما يختل الإنسان بنفسه ويذكر الله جل وعلا وعندها تفيض عيناه بالدمع وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان عينيني لا تمسهم النار ان عينين لا تمسهم النار يعني لا يدخل اصحابها النار هاتان العينان اولاهما من باتت تحرس في سبيل الله اي بالجهاد في سبيله تكون على ثغور وتكون على الحدود وتكون على المفارق بين المسلمين والكفار بين المسلمين وأعدائهم تكون يقظه لما يدار ويحاك حول المسلمين فتفسد عليهم خططهم وتبطل عليهم تخطيطاتهم واما العين الثانيه فهي عين فاضت وبكت من خشيه الله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذه العيون, أو هذه العيون التي تبكي خاصة إذا خلت ولم يرقبها أحد ولم تبكي لبكاء غيرها وإنما بكت خشية لله سبحانه وتعالى وخوفا منه وتطلعا لما عنده لا سيما إذا كانت منفردة خالية بعيدة عن الناس وعن الأنظار وعن العيون فهنيئا لعين بكت من خشية الله وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحاب هذه العيون لانهم لا يجدون غضبا أو عقابا من الله سبحانه وتعالى بل يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجنه يدخلون الجنه ويجنبهم الله سبحانه وتعالى ويقيهم من النار وكنا قد وقفنا في كلام الامام ابي الفرج عبد الرحمن في هذا الكتاب المبارك عند قوله وقوله ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قال هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال سبحانه وتعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال سبحانه وتعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال جل من قائل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مذاني مذاني تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم, تليت ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال سبحانه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق قال وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتغير حاله عند الموعظه كما قال جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا خطب. وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يعني يقول للجيش العدو قريب منكم فإنه سيصلكم ويفاجئكم في الصباح او في المساء الحديث اخرجه الامام مسلم بمعناه قال وفي الصحيحين عن انس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج حين زاغت الشمس يعني حين مالت الشمس عن كبد السماء متجهة نحو الغربي يعني بعد زوال الشمس قال فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة يعني يخطب الناس يذكرهم الساعة يعني قيام الساعة وذكر ان بين يديها يعني انه يسبق قيام الساعة ان بين يديها امورا عظاما ثم قال ومن احب ان يسأل في شيء فليسأل وانما قال ذلك صلى الله عليه وسلم مغضبا لأن بعض أصحابه رضوان الله عليهم أكثر السؤال وكان بعضهم قد يسأل عن الشيء الخاص أو الشيء الذي لو عرفه لساء حتى إن الله تعالى انزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن عفى الله عنكم فغلاصة الأمر أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وأكد لهم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه إنما يخبرهم بما أوحى الله إليه أو بما يوحي به الله إليه وأنه لا يقول إلا الحق لذلك قال لهم في معرض التحدي سلوني قال ومن أحب أن يسأل عن شيء فليسال عنه فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم به في مقامي هذا قال انس رضي الله تعالى عنه فاكثر الناس البكاء يعني لان الموعظه كانت عظيمه حملتهم على ان تخشع القلوب وتذرف العيون قال وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول سلوني فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله يعني أين سيكون مصيره وقال ذلك على سبيل يعني النيل والكذب وقال ذلك على سبيل الاستهزاء والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أين مدخلي فقال له عليه الصلاة والسلام النار يعني إن مصيره إلى النار لأنه غير مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال وذكر الحديث والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان والدارمي كل هؤلاء يخرجوه في كتبهم الصحيحات قال وفي مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما انه خطب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب يقول انذرتكم النار انذرتكم النار اي خوفتكم النار فاتقوا النار واخشوا أن يكون مصيركم إلى النار فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلقكم للعبادة فإن قصرتم عن اداء العبادة استوجبتم دخول النار فاحذروا النار فقوله أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي وإنما قال صلى قال النعمان بن بشير رضي الله عنه هذه المقالة يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بهذه الكلمة صوتا وإن صوته يتجاوز المسجد انه قد يبلغ السوق والسوق لم تكن بعيدة من المسجد وكل ذلك من باب التحذير قال رضي الله تعالى عن حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمع من مقام هذا قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه أي إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما تفاعل في كلامه وفي خطبته ورفع صوته يحذر الناس ويعلمهم حتى إن رداءه ثوبه الذي يكون على كتفيه وعلى منكبيه سقط هذه الخميصة سقطت دون أن يحس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منهمكا في الخطبة في التحذير في بيان ما يجب على الناس قال وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتقوا النار او قال قالت اتقوا النار قال واشاحا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لهم ان النار بين يديه يقول لهم اتقوا النار وقد ادار وجهه كي لا تلفحه النار وهذا تعبير فيه تمثيل لأن النار كانت قريبة أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحس بفيح النار ولذلك أشاح بوجهه اتقوا النار ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح يعني أدار بوجهه ثلاثة في كل مرة يقول للناس اتقوا النار ويتجنب ويبتعد لكي يحسسهم بانه يحس بهذه النار وانها قريبه منهم قال حتى ظننا انه ينظر اليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره ولو بشق تمره اي ان من اسباب تجنب النار ومن اسباب الابتعاد عن النار ان يجعل الانسان بينه وبين النار وقايه من خلال ما ينفقه في سبيل الله ومن خلال ما يدفعه من صدقات ومن خلال ما يدفعه من حسنات فان الصدقات والحسنات يبعدن صاحبها من النار وقد مر بنا ان الذي يتصدق بالتمره في سبيل الله يربيها الله له كما يربي احدكم فلواه فتكون أضخم من الجبل يتقي بها النار ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ان نتصدق في سبيل الله ولا نستخف بما نتصدق به وإن كان شيئا يسيرا فإن شق التمرة وشق التمرة معناها نصف التمرة كافية بأن تقي صاحبها من النار يوم القيامة قال قال فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد يعني شق تمرة ينفق بها أو ينفقها في سبيل الله فبكلمه طيبه اي فليقول او ليتكلم بالكلمه الطيبه فان ثوابها يعتق صاحبها من النار قال وخرج الامام احمد من حديث عبد الله بن سلمه عن علي رضي الله تعالى عنه او عن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا نعم ما سمع استقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه يعني عندما ينزل عليه الوحي يرى فيه الجد صلى الله عليه وسلم وما كان يبتسم إلا إذا فارقه جبريل ذلك لأنه إنما يتلقى الوحي والله سبحانه وتعالى يقول له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولما سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ياتيك الوحي قال ياتيني احيانا مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيفصم عني وقد وعيت وكان اصحابه رضوان الله عليهم يعرفونه أو يعرفون حالة الوحي إليه حيث يثقل جسده صلى الله عليه وسلم ويعرق جسده حتى إنه لا يتصفد عرقا في اليوم الشديد البرد وكان صلى الله عليه وسلم عندما يوحي اليه جبريل يغط كانه نائم او كانه قد فقد وعيه وذلك من شده الوحي ومن شده نزول جبريل لأن الله تعالى جبل الإنسان على أنه لا يطيق رؤية الملك الإنسان لا يطيق رؤية الملك بل الإنسان لا يطيق رؤية الجان ولهذا عندما يتعرض الإنسان لرؤية الجان أو لرؤية الملك يصاب بشيء من الاغماء يغمى عليه لعدم القدرة على طاقته أو على طاقة رؤيته فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل يحدث له شيء من ذلك ولهذا كان يحس بالثقل الشديد هذا ما يحمله صلى الله عليه وسلم على أنه يقابل الأمر بالجد ويقابله بالجهد ويقابله بالشدة ولذلك إذا فصم عنه الوحي وكان جبريل قريبا منه ما كان صلى الله عليه وسلم يبتسمه حتى يرتفع جبريل وتعود إليه حالته الطبيعية وعندئذ يكلم أصحابه وربما باسطهم وربما تبسم صلى الله عليه وسلم يقول سؤال نحن مغاربة دخلنا مكة متمتعين ونحن في مهمة في مهمة عمل مع البعثه المغربية للحج وخرجنا من مكة عادمين الى المدينة وسنقيم فيها يومين ونرجع لمهمتنا في مكة فهل علينا من دم؟ واذا لم يكن علينا شيء هل علينا ان نحرم مره اخرى هذا السؤال السؤال او الجواب لقد اقر الاخ السائل بانهم جاؤوا متمتعين والمتمتع عند علماء المناسك هو الذي يحرم بالعمره في اشهر الحج يعني ابتداء من شهر شوال ثم يبقى في مكة ولا يعود الى بلدي يبقى في مكة وما حول مكة فاذا جاء يوم الحج يوم التروية احرم بالحج. إذا كان يوم التروية يحرم بالحج فيكون متمتعا لأنه أدى مناسك العمر والحج منفصلين في عام واحد وفي وقت واحد فهذا الذي يفعل ذلك هذا الذي يفعل ذلك عليه هدي التمتع كما قال جل من قائل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي لكن الاخ يذكر يعني مسألة ربما اشكلت عليه بعد أن فرغوا من أداء مناسك العمره وتحللوا الأصل أن يبقوا في مكة حتى يحين وقت الحج يمارسون نشاطاتهم التي جاءوا من أجلها ثم بعد ذلك يحرمون بالحج من منازلهم في مكة لكنهم أحبوا أن يغتنموا هذه الفرصة ومزيد من الوقت وفصحة ليزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم يعودوا إلى مكة فما ذا ينبغي لهم أن يفعلوا أيعودوا إلى مكة وهم حلال يعني بثيابهم او ينشئوا عمرة اخرى ويحرموا عمرة يحرموا بالعمرة ويذهبوا الى مكة ويؤدوا مناسك العمرة ثم يتحللوا ويبقوا الى موعد الحج الاولى لهم بل المتعين في حقهم أنهم ما دام جاؤوا إلى المدينة لا يغادرونها إلى مكة إلا بإحرام. لا يغادرونها إلى مكة إلا بإحرام. لماذا؟ لأنهم يريدون الحج. ومن يريد المناسك، من يريد المناسك، الحج والعمرة إذا مر بالميقات. لا يتجاوزه إلا وهو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمني لملم لم ولأهل نجد قرناء وقال هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن اراد الحج والعمره فما دامهم ادوا مناسك العمره ومنتظرون للحج وقدموا المدينه فاما ان يحرموا بالعمره مره اخرى ويؤدوا مناسك العمره ويتحللون فاذا كان يوم الترويه احرموا بالحج من منازلهم او يحرموا بالحج ويظلوا محرمين في لباس المحرمين حتى يؤدوا الحج، وما دام جاءوا ليعملوا، فالأمر مستيسر أو الأمر ميسر يحرمون بالعمرة مرة أخرى ويذهبوا ويؤدوا مناسك العمرة ولا يلزمهم إلا شاة واحدة. يلتزمهم شاة واحدة هي دم التمتع. كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال قال وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلمة عن علي أو علي الحنزي بعير بن عوام رضي الله تعالى عنه قال كان رس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى حتى يعرف ذلك في وجهه وكانه نذير قوم يصبحهم يصبحهم الأمر غدوة وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه قال وخرجه الطبراني والبزار من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه الوحي او وعظ يعني الناس قلت نذير قوم اتاهم العذاب يعني من شده ما يكون عليه من الخوف والقلق قلت نذير قوم اتاهم العذاب فاذا ذهب عنه ذلك رايت اطلق الناس وجها واكثرهم ضحكا واحسنهم بشرا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واما قوله في الحديث قوله يعني قول الصحابه رضوان الله عليهم للنبي عليه الصلاه والسلام لما وعظهم تلك الموعظه قالوا يا رسول الله كانها موعظه مودع يعني ان موعظتك التي وعظتنا بها تشعرنا كانك تريد ان تودعنا وقريب تتركنا وتنتقل الى الرفيق الاعلى كانها موعظه مودع واذا كان هذا الحال اذا فاتم لنا الموعظه بوصية توصينا بها فأوصنا قال هذا اللفظ من الحديث يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ومعنى أبلغ يعني قد في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها فلذلك فهموا أنها موعظة مودع فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل يعني يريد أن ينهي كل شيء ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصلي صلاة مودع لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجهها أو على أكمل وجوهها ولربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع يعني أن النبي قال كلمة أشعرهم بأنه قريب ترك الدنيا وهذا الامر كان صلى الله عليه وسلم يشعر اصحابه به ويعلمهم اياه وينبههم اليه ذلك لان الله تعالى قد اوحى اليه بذلك واشعره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 إنه كان توابا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إليه يخيره بين البقاء في الدنيا وبين الموت فاختار صلى الله عليه وسلم رفقة الرفيق الأعلى وكان يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى وصلى الله عليه وسلم لما حج بالناس حجة الوداع كان كلما دلهم على سنة من سنن الحج وعلى منسك من مناسك الحج كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ولذلك سميت تلك الحجة بحجه الوداع سموها حجه الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وأخبرهم بأنه لن يطول عمره بعدها ولم يمضي بعد حجة الوداع سوى 82 ليلة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ولذلك لما وعظهم ربما قال لهم في موعظته ما أشعرهم بدنو اجلي فقالوا يا رسول الله إن كانت موعظة مودعين اووصل قال ولربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبه بالتوديع كما عرض بذلك في, خطبة في خطبته في حجه الوداع أو في خطبته في في الوداع وقال لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وطفق يودع الناس فقالوا هذه حجه الوداع ولربما رجع من حجه ولما رجع من حجه الى المدينه جمع الناس بماء بين مكه والمدينه يسمى خمى ويقال له غدير خم وخطبهم فقال يا ايها الناس انما انا بشر يوشك أن ياتيني رسول ربي فأجيب ثم حضع على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته وخال الحديث خرجه الإمام مسلم قال وفي الصحيحين ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم ومعنى فرطكم يعني سابقكم إني فرطكم على الحوض فإن عرضه يعني الحوضة كما بين أيلتها إلى الجحفة وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتلوا فتهلكوا أو فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبى رضي الله عنه فكانت آخر ما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال وخرجه الامام أحمد ولفظه صلى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني فرطكم وأنا عليكم شهيد وانما موعدكم الحوض واني لا انظر اليه ولست اخشى عليكم الكفره ولكن الدنيا ان تنافسوها يعني اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها قال وخرج الامام احمد ايضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوما يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي قال ذلك ثلاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ذلك ثلاثة مرات ولا نبي بعدي اوتيت فواتع الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز لي وتجوز لي ربي وعوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله احلوا حلاله وحرموا حرامه قال فلعل الخطبة التي أشار إليها العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في حديثه كانت بعض هذه الخطب أو شبيها بها مما يشعر بالتوديع يعني توديع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هنا سؤال يقول ما حكم من حمل طفلا على ظهره او كتبه وقد بال الطفل او تبرز في الحفاظات الذي يلبسها هل يعتبر الحامل حامل نجاسة مع العلم بان الحف الحفاظات محكمة نقول نعم ما دام عرف انه يحمل انه ما دام عرف ان الطفل قد بال او الطفل قد تبرز في الحفاظة فلا ينبغي له ان يحمله وقت الصلاة بل يضعه او يغير له لانه ان صلى يصلي وهو حامل النجاشة يقول نوينا بالعمره ولكن عند مرورنا بالميقات لم يعلنوا عليه في الطائرة وعند نزولنا في مطار جده استفتينا في هاتف احد طلاب العلم من بلادنا ولقد أفتالنا بأن نحرم من مكاننا يعني جدا فما قولكم هذا فما قولكم فهذا وما الذي علينا فعله علما أن البلاد المغرب الجواب يقول السائل إنهم نوى العمرة انهم نووا العمرة هكذا يقول نوين العمرة انقصد بالنية انهم تلبسوا بها يعني من بلدانهم او من مطارهم فهذا هؤلاء قد احرموا من الميقات او من قبل الميقات لكن ان كان السائل يريد انهم جاءوا من اجل ان يؤدوا العمرة لكنهم ما تلبسوا بنسك العمر يعني لم يحرموا ولم ينووا واكبر دليل على ان هذا هو المراج انهم لم يغيروا ثيابهم ولم يلبسوا ملابس الاحرام التي هي يعني بداية الدخول في الاحرام وكانوا ينتظرون ان يعلموا من قبل من في الطائرة كما هو الحال إلا أن المسؤولين في الطائرة لم يخبروهم بأنهم قد حاذوا النقاط ونزلوا إلى مطار جدة وهم غير محرمين أي لم يلبسوا ملابس الإحرام لعل هذا هو الظاهر ولذلك اتصلوا بعلمائهم وسألوهم ماذا يفعلون فقالوا لهم احرموا من جدة والجواب ان احرامهم من جده احرام بعد تجاوز الميقات ويلزمهم من يحرم من جده لانهم لا يجوز لهم ان يتجاوزوا ما دام يريدون الذهاب الى مكه يحرمون من من الا انه يلزمهم فديه للزمهم في ذيا لأنهم تركوا واجب وهو الاحرام من الميقات ومن ترك واجبا جبره بدم